Music وأنت المنى والروح فكيف أنسك غار من قلبي إذا به دهبا لقياكي. وانت المنى فكيف انساكي. اني بشوق متى أن لِتِلْ أَنْيَامٍ مُتَجَمِّعُونَ وَأَسْدُ شَجِي ويشدو لهم سبحينا I'm جمعونا وأسجه آلي بقرب من محياتي إني بشوق متى يا لي قلبك بينه حياك يطير يشد لهمس الحي ناس ما ودها غيره من, من عينيه Mm hey! -hmm. Be. Mm -hmm.